أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فقالوا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 وَإِنَّا ظَنَنَّا أَلَنَّ تَقُولَ لِلنَّسِ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ النَّسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ فَزَادُوا هُمْ وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنَّ تُمُوَ الَّذِي يَبْعَثُ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاها مُلِئَةً حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ لَنَيَجِدَ لَهُ شِهَابًا وَصَدَابٌ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشْرُرُ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْرَادَ بِهِ مُرَبْبُهُمْ رَشَدًا وَإِنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الدُّونَ ذَلِكَ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 وَأَن لَّوِ استقاموا عَلَى الطَّرِيقَةِ مَا مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ لَم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 إِلَّا من اتَّضَأَ مِنَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدَبَ لَغُورِ سَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لديهم واحصي كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل الا قليلا نصفه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 ان لدينا ان وجحيما وطعاما ذا غصه وعذاب نليما يوم ترجف الارض والجبال يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكام وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقل في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا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 لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ول الذين في قلوبهم مرض فِي الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتي صحفا منشرة كلا بل لا يخافون ذاخرة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 يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضله الى ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن انه الفراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا إن لبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها متكئين فيها على لراك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها عَلَيْهِمْ وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا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 وَذْكُرِ سَمَرَّ بِكَ بُكْرَةً وَأَصِيلَةً وَمِنَ الْلَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلَةً إِنَّهَا أُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَزْرُونَ وَيَزْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمٌ ثَقِيلٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع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 فجعلناه في قرار مكين لا قدر معلوم فقددرنا فنعم القادر ود ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل لرضك فاتنا حياة وأموات وجعلنا فيها, وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا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 انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوزن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم